بسم الله الرحمن الرحيم منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه تأليف الإمام محمد ابن محمد ابن محمد الجزري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين يقول في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم يقول رادي عفو رب ساميعي محمد بن الجزاري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة مقدمة فيما على قرئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي يرسم في المصاحف من كل مقطوع ونوصول بها وتائم سلم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف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 أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافته إذ وليا لبراس من أي سر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والغا يدانيه لظهر أدخلوا والقاء والدال وتام هو منه عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلا والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفامع طرف الثنايا المشرفة الشفتين الواه باب المين وغنة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثته شخص سكت شديدها لفظ ألقط بكت وبين رخ والشديد للعمر وسبور لنخ الصباط قذ حصر وصاد غاب طاؤاء مقبقة وفر من لب الحروف المذنقة خفيرها صاد و زاي وسين القالته ططب واللين و غن و سكن وانفتح قبلهما والانفراق صححا في اللام والواو ولتكرير جد وللتشش شين ضاد استقضي باب التجويد والاخذ بالتدويذ حتم اللازم بل لم يصحح القران آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأذاء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي وليس بينه وبين تركه إلا رياغة امرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات فرطقا مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفهم لفظ الألفي وهمزأ الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا من الله لنا وليتلقف وعلى الله وله والميم من مخنصة ومن مرض وباء برق باطل بهم به واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الدين كحب الصبر ربوة لتثث وحج الفجر وبينا مقلق لن امسكنا وبينا مقلق لن امسكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحق الحق وسين مستقيم يسقو يسقو باب الراءات ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلا أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصى وبين الإطباق من أحط مع بسط والخنف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وغلص فتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى وراع شدة بكاف ودتا يا شرككم وتتوفى فتنتها واولى مثل وجنس ان سكن ادزن تقو ربي وبلى واب في يوم نع قالو وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقم باب غادي وض وضاد استقاله ومخرجي ميزني الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأوظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لغى شواب كظم ظلما قول الظلام غفر انتظر ظما أغفر ظنا كيف جاء وعظ سوا عظين ظلا نحن زخرف سوا وظلت ظلت وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يغلل محظورا مع المحتضري وكنت فروا وجميع النظري إلا بويل هلو أولى ناظرة إلا بويل هلو أولى ناطرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعامي وفي ظنين الخلاف سامي وان تلا قل البيان لازم ان قضى ظهر رجا الظالم وان ضر معو او طلع مع اتبتم وصف هاجباهم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنه واظهر الغنه من نون ومن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 فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والغلا بغنة لذن وأدهما بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنونوا والقلب عند الباب غنة كذا لإخفال ذا باقي الحروف أوخذا باب المد والمد لازم وواجب أتا وجائز وهو وقصر ثابتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يومد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تدوينك للحروف لا بد من معرفة الوقوف ولابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجدي تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكاف ولفظ فامنع إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يسين ثاني بودلا يشركن تشرك يده لن تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعاما نهق طعوم مابروم والنسا كلف المنافقين أم من أسسا فصلت النسا وربح حيثما واللم المفتوح كسر انما لن عام والمفتوح يدعون مع وخلف لن فال ونحل وقع وكل ما سالتموه واختلف ود كلك البئسنا والوصل صف قلفتموني واشتروا في نققع اوحي اقطم مشتهت يبلوا مع اوحي اقطم مشتهت يبلوا مع ثاني فعلنا وقعته منكلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كان نحن صلو مختلف في الشعر الأحزاب والنساء صف وصل فإن لمهود أن لن ندعلى نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حد عليك حرد وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوه هلا ووزنوهم وكانوا منصري كذا من الواياوها لا تفصلي باب التآت ورحمة الزخرف بالتزابرة لعرفر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحر إذا معا أخيرات عقود ثانها لقمال ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفار وأخرى غافري قرأة عين جنة في وقعت فصرات بقية وبنة وكلمة أوسق العراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء علف باب همز الوصر وابدأ بهمز الوصر من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم وكسر حال الكسر والفتح وفي لس ماء غير اللام كسرها وفي لسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة رئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا غمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصد وأشي إشارة بالضمن في رفع وضم خاتمة المقدمة وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يغفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا